أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ب ع د ه من ل ي ه م ع ج ل ا س د ا ل ه خ و ا ر أ ل م ي ر أ ن ه ل ا ي ك ل م ه م و ل ا ي ه د ي ه م س ب الحسنى 「おいし م و س و ع ى النابلسي و ر للعلوم الاسلاميه ولأخي موسوعه ا ل ن ا ت و ا ل س ي ن ا للعلوم الاسلاميه م و ر ح موسى ة للذين هم لربهم ن واختار و م صومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل ا ل ذ ض ي ل الدكتور محمد راتب ا ل ن